وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا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 ان جحنا ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لا يدفين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء